منزله الصفاء والصفاء استدل له الهروي بقول الله عز وجل وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ويقصد بذلك الأنبياء والرسل واذكر عبادنا إبراهيم واسماعيل وإسحاق اولي الايدي والأبصار إننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ويقصد بذلك أن الصف اسم للبراءة من الكدر صف الشيء إذا نقاه من الكدر وخلصه من الشوائب وكأنه يريد أن يقول صفاء هؤلاء أولا أن الله اختارهم لنفسه ولكنه قبل ان يختارهم لنفسه صفاهم ثم اصطفاهم واصطفاهم ليؤهلهم لقربه ولذلك المصطفى او مصطفى معناه الذي صفي من الاكدار ومن الشوائب فالله عز وجل اصطفى هؤلاء لنفسه وخلصهم من كل شوب شركه فيه معه يعني لا يقبل الله عز وجل لقلوبهم ان تكون لغيره فلذلك صرف قلوبهم اليه فلما تاهلوا لقربه اصطفاهم ولذلك كل من اصطفاه الله واستخلصه انما هذا من, من الاختيار المحض قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس هذا هو الاستفاء الذي يقصده طيب قال الهروي الصفاء اسم للبراءة من الكدر المكدر الممتزك بالخبيث والطيب والبراءة التخلص فالقول الهروي الصفاء اسم للبراءة من الكدر أي اسم للتخليص من الكدر يعني الصفاء في منزلة إياك نعبد وإياك نستعين عرفه الهروي بقوله سقوط التلوين سقوط التلوين وسقوط التلوين يعني التردد والتذبذب لن تجد أحدا من السالكين وصل منزلة الصفاء وتجده يتردد في أحواله ومقاماته إنما هو على الاستقامة دائما لا يتردد ولا تشوبه شوائب ولا يتزعزع ولا يتقهقر ولا يشك ولا يعتريه النقص في طريق سيره إلى الله إنما هو سقوط التلوين هذا تعريف الصفاء الصفاء من التخليص من المكدرات التي هي جزء من طبيعة النفس البشرية يعني ليصطفيك الله لابد بد أن تكون مغالبا لطبيعك أن تكون مغالبا لطبائعك يعني أن لا تسترسل معها بعض الناس يعلم أن فيه طبع يحتاج إلى تغيير لكنه لا يقوى على تغيير طبعه ابدا والسبب أنه لا يريد أن يغير من طبعه لأن تغيير الطبع كما سوف نعرف بعد قليل في المنازل يحتاج إلى مجاهده لذلك يقول ابن القيم رحمه الله من الناس من غلب عليهم داعي الحس والطبع على داعي الهدى والرشد يغلب عليه داعي الحس والطبع يعني يفعل الأشياء بمقتضى طبيعته حتى تصير هذه الطبيعة راسخه عنده فيجعلها دينا بعض الناس هذه الطبائع تكون عنده راسخة حتى يظن انها شنو انها شنو أنها دين وبعد ذلك لا يقوى على تركها ولا على, الانس ولا على الانسلاخ منها فلذلك قول الهروي اسمه للبراءه من الكدر وهو في هذا الباب سقوط التلوين التلوين التردد يعني الشافعي يقول جاهدت نيتي أن تكون لله أربعين سنة جاهدت نيتي أن تكون لله أربعين سنة ينازع نية ويحمد نفسه على الإخلاص قال كل ما حاربت الرياء نبت على لون آخر يحارب الرياء من هنا يقرر أنه ينتهي منه يجيو الرياء بصورة ثانية فإذن هذا فيه صعوبة ولا يحصل إلا لمن اصطفاه الله فلا ولا يصطفي الله إلا من من أخلص لله ومن أراد الله أن يصطفيه يخلصه الله لنفسه يستخلصه الله لنفسه ولذلك تجد قراءة مخلص ومخلص بالمناسبة واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيه وقرئت إنه كان مخلصا كيف مخلصا أخلص لله فاستحق أن يستخلصه الله يعني بعد أن أخلص نيته لله صار أهلا لأن يصطفيه الله واستخلصه الله لنفسه بأن قذف فيه الاخلاص ليستخلصه لنفسه وكذلك في يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الذين استخلصناهم لكن أيضا قرات إنه من عبادنا المخلصين و ووجه, ووجه القراءتين أن الله استخلصه ووجه قراءة من قرأ بالمخلص إنه كان من عبادة المخلصين أخلص لله النية والإرادة ونقاها وصفاها فاستخلصه الله لنفسه كده قال انا أخلصناهم بخالصة الذكر الدار قذف في نفسه في قلوبهم أن لا يفكروا ولا يتعلقوا إلا بالآخرة وهذا نوع اصطفاء وبعد ذلك جعلهم من المصطفين الأخيار ولا يكون الأحد صفيا لله إلا بتحقق أمرين ذكرتهما الايه واذكر عبادنا منهم ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار لا يستخلص الله الا لمن كان من اولي الأيدي والابصار اولي الايدي القوه في الدين والابصار الفقه والبصيره في الدين لتكون اهلا للاصطفاء لابد أن يتوفر فيك خصلة القوة في الحق وهي العمل وهي العزيمه المضاءه وكذلك البصيرة والفقه في الدين أن تعمل بفقه فالذي يعلم ويطعف عن العمل لا يكون من المصطفين والذي يعمل بدون فقه وبصيرة في الأقوال والفرق والمقالات والحق والباطل والتمييز لا يكون من المصطفين حتى يجتمع فيه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي القوة في الحق والأبصار اولي البصيرة النافذة والفقه العميق في الدين جمعوا بين النظر والعمل جمعوا بين النظرية والتطبيق وبين العلم وبين العمل وبين المعرفة وبين القوة في الحق هذا معنى وإنهم لمن المصطفين الأخيار يقول الهروي هو على ثلاث درجات الصفاء على ثلاث درجات الدرجة الأولى صفاء علم يهذب لسلوك الطريق ويبصر غاية الجد ويصحح همة القاصد هذه هي الدرجة الأولى من درجات الصفاء صفاء علم يهذب لسلوك الطريق هنا أمور ومسائل المسألة الأولى علم لا يكون الصفاء إلا بعلم صافي هذا صحيح يعني مثلا أن شخص صافي لكنه يشرب من ماء متكدر بعد فترة من الزمن لن يكون صافيا سيكون متكدر لماذا لأن مصادره مكدرة فالعلم الصافي هو الذي يحقق الصفاء لأنها مرجعية صافية على قدر صفاء مرجعيتك التي تتلقى منها دينك وأحوالك وتتلقى منها سلوكك يكون صفاؤك، فلذلك قال وهذا من أعظم ما قال الهروي قال صفاء علم وصفاء العلم يوجب تهذيب الطريق والتبصر بالغاية وتصحيح الهمه يعني الامور التي ذكرها انما تنتج عن شنو عن صفاء العلم لماذا لانها المرجع ولانها المنبع ولانها المصدر ولماذا تكدرت مفاهيم الناس الان لتكدر مصادرهم التي اخذوا منها الدين من اين ياخذ الناس دينهم اليوم من الحجه يقول لك قالوا لنا تقول له قال منو يقول لك والله سمعنا الدين الدين فيه سمعنا قل لي عن أبي هريرة تجد شخص يبني دينه على أحاديث موضوعة النتائج التي سوف يتوصل إليها ستكون موضوعة نتائجه موضوعة لأن أحاديثه شنو احاديثه موضوعة كثير جداً, كثير جدا من الناس يبني مواقف وأشياء كثيرة على أحاديث موضوعة لا أصل لها قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر انتهى كلام. ما انت إذن في كلام بيدليل وكلام بلا دليل في كلام بخالف الشريعة في كلام بخالف الشريعة الأمور التي تروج للشرك وللبدع همري واضح جدا فبالتالي هذه قاعلة ما تقول كما قال علاج طالب لا تقول رأيت فلان شيخ كبير وعالم جليل على الحق فقلت أن هذا الحق الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله اقول اهم نقطة صفاء المصادر التي تأخذ منها دينك وانا اعطي قاعدة الدين لا يؤخذ الا من الكتاب والسنة وبفهم سلف الامه هذه مصادر الدين الصحيحة غير ذلك لا قدسيه لقول ولا قدسيه لرأي يعني سبحان الله استغرب ابن عباس رضي الله عنهما في زمن الصحابه الاجلاء يناقشهم اشياء شافوها بعين من رسول الله يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا الناس يحجوه يقول لكن أوبكر بكر ما قال عمر الخطاب فعل غير الذي تقول كان يغضب ويقول اخشى ان تسقط عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله تقولون قال أوبكر بكر وقال عمر ما قبل ذلك منهم من الصحابة والتابعين الذين يحتجوا بمن هو أهل أن يحتج به لكنهم لما احتجوا بأبي بكر وعمر في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل منهم يؤخذ بقول, بقول أبي بكر وقول عمر عندما لا يوجد قول من, من الله عليه سلم ياتي بعد ذلك عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهدين من بعد يتوسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد إذا الهروي يقول صفاء العلم صفاء الأحوال وصفاء السلوك في كثير من الناس بيعبدوا عبادة شديدة قائل نفسه بيعبد الله لكن قد يكون بدعة هو, بيعبد هو, هو في نفسه شنو؟ بيعبد الله لكن على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهل منه هذا لا اجر له لكنه مسكين مسكين لماذا؟ لأنه أخذ من جهات قائل هدى الدين خلاص مسك من يومه. لو جيت ناقشوا الجبل السنة يقول والله مما قمنا من ابهاتنا أبهاتنا شوف الحجة لجينا أبهاتنا كده إذا لا بد من صفاء المصدر طيب متى يكون العلم صافية يكون العلم صافية إذا كان مقيدا بالكتاب والسنة يقول الجنيد رحمه الله علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديثة ولم يتفقه لا يقتدى به هذا من الجنيد واورد ابن قيم ذلك لان بعض الذين كانوا يتبعون الجنيد يزعمون أن هذه علوم قراءه والتجويد والتوحيد والعقيده والفقه ده كلام بتاع ناس ما عندهم شغل تعبد الله بقلبك ده لكن لن تستطيع أن تعبد الله الا بشنو الا بشنو الا بعين بصيره ومن عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعد كما قال عمر بن عبد العزيز وأورد ذلك الإمام مسلم في صحيحه من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعده هو ده هو مشكلته دار الله قل هل ننبئكم بالأسرى أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسن صنعا ثم أوره بن قيم كلام المشايخ لكن يعني في هذا الباب قال الجنيد علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أورى القيم هنا قاعدة يا سلام جميلة قال بعض الناس يرد علم الشريعة من الكتاب والسنة الظاهرة عندنا من إقامة الصلوات وترك المنكرات الظاهرة قال ابن القيم يخالفها بدعوى الحقيقة فيقول هؤلاء علماء. هؤلاء لا علماء الشريعه ونحن على ما شنو الحقيقه شوف كلام ابن القيم قاطع كيف كل حقيقة لا تتبعها شريعه فهي كفر كل حقيقة على غير اساس من الشريعه هي شنو شنو وزندقه كلام ده واضح واضح قاطع الكلام مش واضح قاطع كلام قاطع كل حقيقة لا تتبعها شريعه فهي كفر تركتكم على المحجه البيضاء والله ما قصر والله بلغ الرساله ونشد وادى الامانه ونشد ونصح للامه ونشد صلى الله عليه وسلم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها دي الحقيقة ودي الشريعة ما تقول لي الحقيقه شيء والشريعه شيء اخر بس كذا الجنيد للرد على هؤلاء الزنادقه كان يقول علمنا هذا مقيد بشنو بالكتاب والسنه طيب اسمع إلى هذا الكلام والله يا أخوان ابن القيم دراقي وهي نصيحة قال اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا رأيك شنو في الشيخ ده شيخك منو اه؟ رسول الله ما في مانع يكون في شيوخ تانين جابوا لكن من قال ولا بأس أن يكون هنالك شيوخ لكن ليس شيوخ واسطة لتتعلق بهم هم إنما هم شيوخ تبليغ لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ الذي لا يقول لك قال الله قال رسول الله اغسل وانفض يدك منه اسمع النصيحة دي اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا وإماما وقدوة وحاكما كله عنده كلام عنده كلام عجيب قال ويكون ذلك بأن تتأدب بادابه باطنا وظاهرا وتحكيمه هو أيضا على نفسك ظاهرا وباطنا تقف حيث وقف وتسير معه حيث سار بك واجعله بمنزلة شيخك إذا كنت لا تخالف شيخك في الدنيا إجلالا فكيف تخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت له مجل إلا أن تراه بعينك يعني إلا جاء رسالة لجنب في محل شيخه حتى تقتنع ديه رسالة ما موجود سنة فيه ولا ما فيه السنة ماتت اندثرت أليس السنة الحيه إذن العقد الذي بينك وبينه والنسبة التي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحديث والسنة وهي موجودة ما لك إلا أن تسمع يقول لك بس الرسول الله قال ما تقول لكن تاني لكن الكلام ده أنت بتأكد منه تقول لي يا رسول الله وقال كده أنت بتأكد لكن ما قال يعني حاجة تانية أنا أديك مثال أنت مقتنع بأنه كلام رسول الله مقاطع حرم المعازف والموسيقى رأيك شنو ده مثل بسيط بالله الناس يقوركوا في الموسيقى دي كورا ويجيبوا أدلة ويجيبوا نصوص أنا واحد قال لي الشيخ فلان ابن فلان أحل الموسيقى قلت له محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المنافي ابن قصي حرم الموسيقى ها انت رايش شنو بيجي وده بيجي. جاي لاتبش معياته شوف تقول للرسول يقول لك القياس عنده تقول للرسول اللي لم قال يقول لك القياس هو ما عرفه ولا كيف يعني القياس ده يا اخوان ما أحس بالكلام مشكلتنا شنو نحن في التجريد متفقون لما تقول لزول اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا واماما وقدوة وحاكما قف معه حيث وقف يقول لك تمام التمام. تقول لك حرم الموسيقى يقول لك القياس لا قياس مع النص يا أخي النص ظلم من يقول حرام تاني حرام بس لا اجتهاد مع النص اجتهاد فيما لا نص فيه والاجتهاد باب واسع موجود الآن كثير من المعاملات نحن الآن بنجتهد فيها البنوك والمرابحات والتأمينات وكل الاجتهاد قائم إلى يوم القيامة ما في شيء يمنع الاستنساخ ده كل الاجتهاد فيه لأنه ما في النص لا اجتهاد مع النص لكن لما نكون في نص ما في اجتهاد ثاني لما نكون في نص ما في قياس القياس ذاته عملا لعدم وجود النص في المسألة وأصت ترتيبه الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس المسألة إذا كان فيها إجماع لا يجوز القياس فيها فبالتالي يا إخوان شوف أنا أقول لك يعني أنا حسن لو كنت فوزت الكلام ده بدون ما اشرحه كده بمثال زي ذا كان الناس شنو لانه في العموميات معه لما انتجي في التجريب تحك الموضوع في التحقيق انطلق لكن لو كنت ليه ما عندنا قدوة نتبع إلى رسول الله جدا يقول لك تمسك في نقطة نقطة يكورك الكواريك ورأيه إخواننا ده ده الكلام ده كده أبيجي. ابن القيم يقول ابن القيم عنده قاعدة في السلوك يقول والله أنا كلام مدوق على جوه قلبي. السالك على نهج الرسول لابد أن يصل ولو زحف زحفا. السالك على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يصل ولو زحف زحفا. ده كلام متين ما بينزل. والله حبوا تقوموا بس تنشو بعدها ده, ده الصفة بس ده الصفة السالك على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم يصل ولو زحف زحفا قال فأتباع, فاتباع رسلم إذا قعدت بهم أعمالهم أعمال لو بسيط لكن على السنة قامت بهم عزائمهم وهممهم وقام بهم متابعتهم لنبيهم من لي بمثل سيرك المدلل تمشير ويدا وتجيء في الأولي وأما الذي يأتي بأعمال كثيرة يظن أنها تقربه إلى الله وهي ليست على نهج ولا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل لها ابن القيم بآية كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب كلام يعني أنا بشوف بالناسبة درس الصفة قد يكون ثقيل لكنه مركز يعني ما فيه مسائل إيمانية عالية فيه مسائل علمية واضحة يعني أراد ابن القيم وقد خالف ابن القيم الهروية هنا في هذه المسألة قال وبالجملة أن تجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك ومؤديبك رديطه يا أخوانا رديطه الضريبة عالية لكن أشياء كثيرة جدا رسول الله ما بيرضاها والناس انطبعوا عليها والمجتمع ماشي عليها ولو أنك أردت أن تقيم السنة ستخالف الناس ستخالف الناس الغرباء الذين يحيون سنتي بعد أن أماتها شنو؟ بعد أن أماتها الناس قال وتسقط الوسائل بينك وبينه إلا في التبليغ كما تسقط الوسائل بينك وبين المرسل المرسل منه؟ أسقط الوسائل بينك وبين الرسول يعني في التبليغ، يعني и найти وأسطى بينك وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام مهمة يعمله أن يقول لك شنو؟ كلامه دي, دي واسطة أنا لكن تاني ما تعمل بينك وبين رسول الله وأسطى إلا لمن يريد أن يبلغ كلامه يبلغ كلامه وتسقط الواسط بينك وبين المرسل للرسول المرسل منه وتسقط الواسط بينك وبين المرسل في العبودية ولا تثبت واسطة إلا في وصول ولا تثبت واسطة بينك وبين الله إلا لمن يعلمك دين الله ويعلمك شرع الله قال وهذا حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله توحيد المعبود وشهادة أن محمد رسول الله توحيد المذبوع توحيد المعبود لم لا اله الا الله توحيد المدبور الذي يتبع من واحد ما تقول لي انا تابع الشيخ الفلاني ولا الطريق الفلانية تقول لي انا تابع الرسول صلى الله عليه وسلم والشيخ ده بعلمنا الدين دين الرسول صلى الله و وسلم وبيورينا و بربطنا في السنه نحن علاقتنا مع الشيخ ده حد انا معاه دي كان فارق السنه نحن فارقنا وكان بيجي على السنه نحن بقينا معه ده الدين والله يا إخوان ما بغشككم الدين اللي أعتقده ما ابغى اشكم اكلمكم به عديل عشان بعدين ما يبقى في رف ودورات طيب ابن القيم عمل حاجه عجيبه خلاص قال المقطع الجايدة من اجمل ما كتب في المدارج المقطع الجايدة من أجمل ما كتب في مدارج السالكين طيب كالاتي يقول ويبصر يعني صفاء العلم ليهذب طريق شنو السلوك لا يكون العلم صافيا لتسلك مسلكا صحيحا إلا إذا حصل خلل في المرجعية والمصادر وخلل المصادر يوجب خلل المفاهيم يعني مثلا تجد بعض الناس عنده مفهوم تجاه المرأة سي يعامل المرأة معاملة شديدة ده فهموا للمرأة غلط ما بتجد تغير سلوكه تجاه المرأة إلا تغير شنو ها؟ فهموا يقول لك المرأة المرأة يشاورها العوين تعرف العوين يعني شنو العوين تقول لي يا اخ رص مشاور نسوان مشاور في ملمات الأمور وعظائم الأشياء تصلح فهم فوق بعد تصلح تتصلح في زول يقول لي ما عندي شفت أي حاجة والله في راجل مرة اختلفوا وجوني الراجل فهم القوامة قال له شفتي كان قلت لك ما, تأكل ما تأكله ما تأكله وقال له كان قاعدنا في الصينية أقول لك تأكل الرز ده بس بس الرز كان أكلت غير الرز الله يدخلك النار بس أل بقول لك وكان شلتي أقول ليش عقلي من الـ من الـ الكبدة تشيل الكبدة وصل خشمك أقول له خليها تخليها يا أخي دي, قوامة دي يا أخي يا أخي دي يا قوام شنو ده يا أخي يا رجال كده منه فهم قال ليها أنت كل لي نفسك ده الطارع والنازح حقي والله كذب قال له شفتي نفسك ده حقي يعني يفهم ده فهم خاطئ جدا القوامة ده يعملوش يصحح له شنو يصحح له يصحيحولو فهم يوروا إنه زوجة عمر كانت تراجعه رضي الله تعالى عنه وأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه عليه الصلاه والسلام وان الامر ليس بهذا التسلط وان الامر قائم على العشره واحسان العشره وهل هذا من احسان العشره يا اخي انا شفت ناس من من الاشياء برضه تدخلوا لي فيها بيحماتموا ارجع اعمل شنو بيكفل المره بطوق في البيت باب الشارع بطوقه بالطوق غير المفتاح في جيبه يمشي قال دي القوامه قال دي قوامه دي انت طيب مع الدين الرسول كان يعمل كده عليه الصلصة. الصحابه كان بيعملوا كده فبالتالي يا إخوان المفاهيم معوجة لأنها أخذت من مصادر معوجة يعني المرأة الناس أخذوا تعامل مع المرأة من وين من آباء وأجدادهم يقول لك المرأة تكهرة تديها العين شنو الحمراء النسوان ما بيففع النسوان ما معقول يا أخي ما معقول اصلا قلت طيب قال ده المقطع الجاي قال شنو قال ويبصر غاية الجد والجد التشمير الذي يوصلك الى النهايات كأنه يريد ان يقول صفاء العلم يهدي صاحبه الى الغاية المقصودة ويدفعه الى الاجتهاد والتشمير فان الكثير من السالكين يسلك بجده واستهاده دون ان يكون سالكا وقلبه الى المقصود اعطيك مثال قبل ما تخليه في كلام القيم. زول ماشي كسلا مش في البص قطع تسكير او ما جاي بخبر الرحلة كلها نايم بس دارج قصة شنو كسلا في زول ركب ماشي كسلا عنده حاجات محددة ودارج عند في أيام محددة وفي أثناء سيره بفكر في إنه يعمل شنو ويعمل كده وبيخطط وبهمة هنا مع المح... مع مع الغاية وكذلك السالك إذا الله من الناس من تجده سالك الله بيصلي بيصوم رمضان يجي بيصوم عاشوراء يصوم ما يوم عرف يصوم ما شاء الله يصلي التراويح يصلي التهجد يكويس يصوم النوافل يقرأ القرآن لكن دون أن يكون مرتبطا بقلبه وبصيرته بالغاية التي قصد بها ويقصد منها الطاع هو ربه سبحانه وتعالى يعني كلام ابن القيم أن تطيع الله وتسلك إليه وأنت بقلبك مستحضر لأنك تسير له وتعبده أن تكون دائما مستحضرا ومستشعرا بمعاني العبودية له سبحانه يا الكلام ده أنا قدرت أوضحه ولا ما قدرته الفكرة وصلت ولا ما وصلت لأنه ما أقدر أقولك تانا من أكتب منك عند فهمي أنه يسير ولكنه مستحضر للغاية دوما وفائدة استحضار الغاية أن هذا يعينه على السير ويشحذه دائما فيكون في سير بنشاط دائم لأنه كلما أراد أن يفترى وتذكر الغاية العظيمة رضا الله وجنته كلما كان هذا شحذا لهمته وتحريك لإرادته واشعال لعزيمته ليصل إلى مقصوده طيب المقطع الرائع لسه ما جينا عليه ضرب ابن القيم لذلك مثلا والله يزود ربنا أده فهم قال قوم قدموا من بلاد بعيدة ده مثل قدموا من شنو من بلاد بعيدة عليهم أثر النعمة والبهجة ملابسهم سنية وهيئتهم جميلة عجب الناس لهم الناس لقلون شنو جاكم دينتم جاي من وين انتم كده منورين هدومكم نظيفة أحوالكم سمحه جاي من وين فقالوا لهم لين منهم أصحاب الملابس والهيئات طيبة قالوا لهم بلادنا من أحسن البلاد وفيها جميع انواع النعيم وارخاها وهي من اكثرها ماء واصحها هواء واعظمها اعتدالا واكثرها فاكهه والذين هم في تلك البلاد هيئاتهم جميعا كهيئاتنا طيب وعندنا ملك وعندنا رجل ملك لا يناله الوصف جمالا وكمالا واجلالا واحسانا وعلما وحلما وجودا ورحمه برعيته وقربا منهم ده ملكه وله هيبه ملكه ده عنده هيبه وسطوه على سائر الملوك فلا يطمع احد في مقاومته ولذلك ولا محاربته ولذلك نحن في امان من كل عدو ان يحل الخوف بساحتنا او ان ينزل عدو بديارنا وبالرغم من هذا الجود فإن لملكنا أوقات يبرز فيها لرعيته يسهل لهم الدخول عليه ويرفع الحجاب بينه وبينهم وإذا وقعت أبصارنا على ملكنا تلاشى كل نعيم في جمال نظرتنا لملكنا ونحن رسله إليكم لننقلكم إلى تلك البلاد الجميلة التي هو فيها وندعوكم إلى أن تسيروا معنا لحضرته وهذه كتبه لكم ومعنا من الشهود ما يزيل سوء الظن ويدفع الاتهام قال ابن القيم فلما سمع الناس بهذا انقسموا أقساما جاءوا الناس طبعا الدليل على انهم هبه جاي من محل سمحة ومرسل ملك جليل هيئتهم وأخلاقهم وصفاتهم ما تشبه الناس الرسل بيختلفوا من الناس يا اخي يخذ الرسول الله اصفيائه الذين ارسلهم شوف المثل الرائع هذا بالله هسه كذا قلت لك هذا المثال من أروع ما قراته في كتاب مدارج السالكين قال القسم الناس حيال ذلك اقسم طائفه قالت لا نفارق اوطاننا نحن ازول خلونا هنا ما عاد نمشي معكم كويس ولا نخرج من ديارنا ولا نتجشم مشقة السفر البعيد طيب طيب وقالوا لأننا لا نقدر على تحصيل ما تدعوننا إليه إلا بنوع جهد ومشقة ما هو الرسل رسل الملك عشان يقنعوا الناس وجابوا له كتب منه ووره صفات الملك ووره عظمة الملك ووره النعيم الملك العظيم الذي نعيمهم لا يساوي بالنسبة لنعيمه شيئا أخبروهم وأقاموا لهم الدلائل والبراهين على صدقهم ألقوا العصات فتحولت إلى ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي النبيضاء للناظرين ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالتوضي العظيم أكثر من كده اكثر من كده إخوان أكثر من كده جاءت رسل الله بالبراهين وبالحجج الصاطعات والأذلة النيرات لمن كان له قلب لكن هؤلاء كما قال ابن القيم لا يريدون المشقة قالوا سننتقل من ديارنا بنوع مشقة ولو فطنوا سينتقلون سينتقلون منها صح هيتخلدوا المشى مع الرسل مشى والما مشى بل جوا يمشي بل يمشي ربنا ما يقتل زول ما بيقتل بدس اصلا ربنا ما كت بدس يقتل قدام له بس الناس يعديه وما يدر يقدم حاجة وكمان مرات من من قوته يطول له الاحتضار لحد ما يرسل البعيد ولد من السعوديه يقول لا ابوك في الانعاش يجي يحصله بعد يومين يموت قدامه يعين عيني والدكاتره يا والممرضين يا ويشيلوا من من جنبهم دي قوته ربنا بيقلع القلع لو ما تمش بلته احسن أحسن هتمشي بشنو بالاقوى بالقوه ربنا يهديك طيب طائفه هذه طائفه رات أن مفارقة الأوطان كمفارقة الروح للأبدان فهم؟ أخوانا ربنا وضع الخروج من الديار والقتل في مرتبة واحدة ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أخرج من اهلك وأقتل رجبتك واحد عندك فبالتالي هذا شيء عجيب طيب قال وهؤلاء أبو أن يفارق النعيم الزائل إلى النعيم المقيم قال لأن هذه الطائفة غلب عليها داعي الحس والطبع على داعي العقل والرشد صحيح بل عقل أحسناته تتبع الرسل الجوك من الملك ولا تجنب في بلدك عمرك كله تجعت في بلدك عملت شنو كدوريني لا أسوي يعني لكن داعي الطبع المي إلى المحسوس طيب الطائفة الثانية لما رأت حال الرسل رسول الملك وما هم فيه من البهجة وحسن الحال وعلموا صدقهم تأهبوا للسير إلى بلاد الملك خلاص شوف الكلام ذا كيف تأهبوا للسير ربطوا عفشهم وأي حاجة وأخذوا في المسير فعارضهم الأهل والأصحاب والعشير من القاعدين وذكروهم بالدور والبساتين فجعلوا يقدمون رجلا ويؤخرون رجلا فإذا تذكروا طيب بلاد الملك وما فيها من سلو عيش تقدموا نحوها وإذا عارضهم أهلهم بما ألفوه واعتادوه من ظلال بلادهم وعيشها وصحبة أهلهم تأخروا عن السير والتفتوا إليها فهم بين داعيين وبين جاذبين إلى أن يغلب أحدهما ويقوى على الآخر فإما أن يسير مع السائلين وإما أن يقعد مع القاعدين الطائفة الثالثة ركبت ظهور عزائمها ناس جادين ورأت أن بلاد الملك أولى من بلادهم فوطنوا أنفسهم على قصدها لكنهم يسيرون إلى بلاد الملك ببطء يسيرون إلى بلاد الملك شنو؟ ببطء يا ده حال السائرين إلى الله هذا حالهم قسم ساروا إلى الملك ولكن ساروا بشنو؟ ببطء ابن القيم عنده كلام جيد قال بحسب ضعف ما كشف لها من أحوال تلك البلاد وحال الملك من الرسل كلمون عن الملك وصفونا البلد في ذول الكلام ده وقع له شديد كشف له من ذلك فاستمسك وفي ذلك اتكشف لشنه بسيط الرسل ما قصر والله بلغونا أحوال الملك وصفوه لنا وصفا متى ينزل إلى سماء الدنيا كويس ووصفه وصفاته وكماله وجلاله وعبادته والطريق الذي يوصل إليه بين كل شيء فبعد ذلك في إنسان لمن يسمع ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير الكلام ذبي يكون وقع له وقع شديدة لا يمكن أن يفوت ليلة دون أن يقومها أذكر أن هرم بن حيان رحمه الله كان يتكلم مع تلاميذه في وقت السحر في ناس وقت السحر يغنوا هذا وقت النزول الإلهي تلقى المقنون ولا جاي بخبر. وتلقى التلفزيون الشغال وقت السحر، وقت النزول الإلهي يشاهد المشاهد الخليعة أحد تلاميذه ذكر بيت شعري فانتهره هاري من حيان قال وفي ساعة نزول ربنا إلى السماء الدنيا تمشد الأشعار ده مستحضر مستحضر النزول الإلهي أنا أحكي لكم بقصة في رجل يقوم الليل دائما وفي مرة من المرات سافرنا وتعبنا في السفر تعب شديد وتعطلت السيارة ونزلنا ودخلنا وكذا ونحن متعبون فنمنا بعض الناس قد لا يستطيع أن يتوضأ قبل أن ينام نمنا جاء الاستيقاظ في وسط الليل وقت السحر قمت من مكاني فوجدته جالس في كامل هيئته إما وجلابية وكذا في الظلام يرفع اليه يدعو الله سالته قلت له أنت لا تترك قيام الليل لماذا قال مشهد مرة علي في حياتي مرة ما نمت بعدها ولو كنت متعبا ولو كنت في قتال يعني الرسول الله معلم علينا بطالب كلمات أن يقولها إذا أوى إلى شنو إلى فراشه سبحان الله 33 وثلاثين والحمد لله 33 والله أكبر كم 34 قال علي منذ أن علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركتها قيل له ولا يوم صفين قال ولا يوم صفين يوم صفين ده القتال شديد لحد الليل ما كفي فرقه فرقة قتال قتال جد قال ولا يوم صفين هذا ما ترك المساله ابدا قلت له ما هذا المشهد قال كنت طالبا جهة الصعيد وكان عندنا غفير حبشي كان حافظا للقرآن قال وفي الشتاء القارس كنت أرقد معه في القطية راقد معه جوه قال برد شديد وفعلا أنا جربت برد الصعيد مشيت الصعيد مشيت في البرد والله برد الصعيد أول حاجة برد ناشف بعدين أنت كان راقد دو الأوضة والأوضة ما قفلة البطانية كان مركت رقبتك تاني إلا تدف بعض ربع ساعة تحت البطانية إلا ربع ساعة قال لي في هذه الليلة شديدة البرد قام قال أنا استيقظت فجاه زي استيقاولة دا؟ ما داري صلدة دا ولا حاجة مقلق حايل لقى الحبشة قام أخذ الإبريق وخرج خارج الخيمة خارج الهنايه هنا القطية قال لي قاعد توضه والله قال لي أنا دريتها من وضو هو أنا دريتها قال لي أنا تحت البطانيه هو بيتوضه من البردان قال ليه بردان قال لي بردان ليه هو من البرد برد شديد برد هو تحت البطنية وبردان لما شاف المويد قال لي زود على الشنطه عنده شنطه فتحها طلع العبايه تحته، وطلع العمه وطلع الريحه قال لي لبس العمه ولبس العبايه وتريح وسرح دقنه وفرش المصطاي يقرا يصلي قال لي انا بس باكل من بعيد بس قال لي بردان انا بردان تحت البطانيه وبردان وهو قال لي لابس عبايته ويقرأ في آل عمران قال لي لما بلغ قوله تعالى ويحذركم الله نفسه قال له هز راسه كده ويحذركم الله نفسه قال له دموعي فت فت زي المطرف دموع زي المطرف فت والله تقول قال قول فكنا فك بس فت فت فت ويقول يحذركم الله نفسه قال لي بعد انا نمت بعدك قال لي هو نام الأذان بتاع الفجر لما اذان انا قمت قبله وهو بتكلم باللغه العربيه الفصحى الحبشي قال لما قمت من نومي وايقظته للفجر قال تمغى وقال كاد الفجر أن يفوتنا لقد نمنا كثيرا قال له نمنا كثيرا الفجر قرب يفوتنا قال لي قلت له يفوتك وضيعت أنت تضيعت نزات قال لي قلت له يفوتك وينزلت فتنا فوت قال لي توضينا وصلينا وجلست بعد الفجر سألته قال قلت له ما هي أصعب آية في القرآن؟ على النفوس قال القرآن كله كذلك قال سألته ما تقول في قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه الآية جراه حب بالليل وجاب لي حصة قال له يا أخي الآية دي قال له هذه الآية التي قطعت أكباد الرجال الزولد قرن من لو بدك تعلم ما يخلو قيام الليل شاف الشدة قدام عينه الشدة بيخلوكم شنو في البرددة ما ينوم تحت البطانية دي الفجر ذاته إذا قام كترخيم ما في مشكله الفجر ذاته بعد ما يسخن المويه وممكن يتمم في ناس يتمموا يا أخي لا كيف في ناس في ناس عباد والله عباد ولا بتحريف ذاته ذول يكون غفير لكن بيعبد عباده جد انت بعدهم قيامه هنا في الدنيا انت لكن والله في الغيامة ما تلحقوا كان كسرت رقبتك الا تعمل زيه فبالتالي من الناس من يسير ببطء على حسب ما كشف له من حال البلاد التي جاءت منها الرسل ومن حال الملك الذي وصفته الرسول. قال والطائفة الرابعة جدت في السير وواصلته سيرا حثيثا وهؤلاء هممهم مصروفة إلى السير هم كل يمشي بس والطائفة الخامسة ساروا وهممهم متعلقة بالغاية لم يسيروا لأجل المسير فقط إنما ساروا وفي ذهنهم الملك ونعيمه المثل واضح مش كده أه؟ واضح حال الرسل والكتب التي جاءوا بها وأرسلوا من قبل الله من عند الله تعالى مع المجتمعات الذين يتعاملون مع الدين إما بثقافة الدين عند بعض الناس عبارة عن ثقافة باردة بالمناسبة ثقافة باردة طيب قال ويصحح همة القاصد العلم الصافي يهذب لسلوك الطريق ويجعل العبد يجد في السير ويصحح همة القاصد ابن القيم قال تعليق ابن القيم أعلى الهمم الهمة التي اتصلت بالحق سبحانه وتعالى طلبا وقصدا وأوصلت الخلق إلى الله دعوة ونصحة والله ده كلام متين ده كلام مجيه أعلى الهمم ما أنت في زول بتسأل وتقول ده شنو جلس مجموعة من التابعين حول ابن عمر في الكعبة أمام الكعبة وقالوا تمنوا بمثابة الدعاء قالوا شنو اتمنوا قال مصعب ابن الزبير أمنيتي أن أكون ملكا على اليمن وفعلا صار ملكا على اليمن وقال عروة ابن الزبير أخوه أمنيتي رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بمحدث وصار محدثا وقال عبد الملك ابن مروان همتي أن أكون خليفة للمسلمين وصار خليفة ولما صار خليفة المسلمين عين مصعب واليا له في اليمن سئل ابن عمر وما أمنيتك قال جنة الله تعالى الجنة قال له بس كسحن ولا ما كسحن, كسحن. انت عارف بعض السلف شرب من زمزم وما وزمزم لما شنو شرب له كده حس كلنا لما نشرب زمب من قوشن اللهم علما نافعا جيد اللهم بالصحة والعافية جيد اللهم بالشفاء العاجل من مرض كده جيد اللهم بالذريعة جيد كله جيد شريبة عبد الله بن المبارك من زمزم ماذا قال قال اللهم إني أشرب زمزم من ضمأ يوم القيامة شريبة هابنية أن لا يضمأ يوم القيامة ذهيمة ماله بعيد لكن لو قلت جناي والعلم النافع والعمل الصالح والعفو والعافية كله كويس وبرضه ما, ما, ما هو سيء الحمد لله جيد ربنا يعطينا هذا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكن هنا انظر إلى هذا الكلام الرفيع البديع الله شيء شيء عجيب فبالتالي ابن القيم يقول أعلى الهمم ما اتصلت بالحق سبحانه قصبا وطلبا واتصلت بالخلق تدعوهم إلى الحق دعوة ونصحاء دي أعلى شنو أعلى الهمم قال وما أعجب شأن الهمم وما أعجب تفاوتها بين الخلق أخوان همم الناس ما واحد فهمة متعلقة بمن هو فوق العرش وهمة حائمة حول الانتان والحش حتى الدنيا دي. طيب قال شو المثل ضرب مثل ضرب لهذا مثلا ربيعه بن كعب الأسلمي قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرف قال وقلت لا يسبقني إليه أحد يخدمه قبلي قال فأتيت منذ الليل ورقدت له على باب حجراته حتى إذا خرج كنت أول من تلقاه قال فلما فعلت هذا سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ربيعة لقد خدمتني ورضيت أنا راضي منك لكن سلني حاجة قال لا أسألني أديك شنو طبعا الرسول الله لا شيء يعني من باب أدبه عليه الصلاة والسلام ما قال له لا يليه في السوق المحلي ولا بيت في في الإسكان الشعبي ولا قطعة واطة في الخطة الإسكانية الجديدة بس إن شاء الله في السليت ما عندي مانع بسر مين هناك مش في حسة اسمها الوادي الأخضر ولا اسمها شنو يقول له بس إن شاء الله في الوادي الأخضر قال أسألك مرافقتك في الجنة قال ربما سلم أو غير ذاك شوف حاجة تانية قال هو ذات ما رغير غيره قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود هذه همة في غاية العلو طيب قال انظر إلى همة النبي عليه الصلاة والسلام خيره الله بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون ملك الرسول وأن يؤتيه الكنوز قال اختار أن يكون عبد الرسول والله يا أخوان ابن القيم هذا فاهم الكامل لا قال لي بس فقط قال لي شوف قد القيم ده وإنتوا موافقوني او خالفوني قال اما وان الرسول عليه الصلاه والسلام لو جاءته كنوز الدنيا باجمعها لما فتنته ولا أنفقها في سبيل الله موافقين ولا مخالفين على الكلام ده موافقين ولا مخالفين وبالرغم من ذلك رفضها لماذا قال قال رفضها لانه اختار العبوديه المحضه فهمته أعلى من الأموال التي تنفق في سبيل الله اختار العبودية المحضة قال فلا إله الا الله خالق هذه الهمة ابن القيم قال هذا يدل على عظمه الله الذي خلق هذه الهمة وخالق نفس تحمل هذه الهمة وخالق نفوس أخرى لا تعد همتها همة الحيوانات تقول له همة شنو يقول لك اكل وأشرب وأنوم طيب الحيوانات بتاكم وبتشرب وبشنوب وبتنوب خلي همتك أعلى ومطلوبك أعظم وأسمى بالتالي هذا معنى الكلام الدرجة الثانية وباختصار الشديد يقول صفاء حال يشاهد به شواهد التحقيق ويذاق به حلاوة المناجات وينسى به الكون صفاء حال الحال ثمرة العلم يشاهد به شواهد التحقيق شوف كلام ابن القيم انظر الى هذا الكلام الرفيع يقول ابن القيم شواهد التحقيق الحق هو الله سبحانه وتعالى والحقيقه ما تعلقت به سبحانه ما في حق الا الله وبعد ذلك الخلق هم يكون الواحد منهم قريبا وبعيدا من الحق على حسب قربه من شنو من الحق سبحانه وتعالى ولأنه من أسمائه الحق طيب قال يشاهد به شواهد التحقيق التحقيق تأثر القلب بآثار الحقيقة يعني عند حال يشاهد بها آثار عظمة الله ويقف عندها وعند مفرداتها ويتعلق بها وحلاوة المناجاة النجوى خطاب السر فبينه وبين الله مناجات سببها وقوفه على حقائق أسماء الله وصفاته وإدراكه لهذه الأسماء والصفات وكذلك قال ينسى بها الكون إذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يشتغل بغير الله يكون في الكون ومعه الناس وكأنهم ليسوا على الكون لا يلتفت إليهم ولا يتحلق بهم إنما يعاملهم لأجل الله تعالى فقط أما همته وأما قصده وأما حاله وأما تعلقه فبالحق سبحانه وتعالى هذه الدرجة شنو؟ الثانية الدرجة الثالثة صفاء اتصال صفاء شنو؟ اتصال يدرج حظ العبودية في حق الربوبية قال ابن القيم وهذا كلام مزعج ومقلق يدرج حق العبودية حظ العبودية في حق الربوبية كأنه اتصال يصل به العبد إلى مقام الربوبية وهذا لا يكون ابدا العبد عبد والرب شنو رب لا اتصال بينهما لكن ابن القيم قال الاتصال هذا كلام مهم جدا الاتصال الذي يريده الهروي هو إزالة النفس والخلق من طريق السير إلى الله اتصال مع الله أزال نفسه وأزال شنو؟ الخلق هو تنحية النفس والخلق عن الطريق فإن الوقوع فمعها انقطاع وتنحيتهما شنو؟ اتصال اتصال يدرج حظ شنو؟ العبودية في حق الربوبية هذا اتصال طيب ما معنى يدرج حظ حظ العبودية في حق الربوبية يعني به أنه إذا فعل شيء من العبودية إنما يرجعها إلى الربوبية توفيقا له وعونه. واضح أو يعني إذا استقام فإنه لا يقول استقمت إنما يقول هديت إلى الاستقامة هداني ربي هذا معناه قال ويدرج شنو العبودية في شنو في الربع كيف؟ قال روى الإمام أحمد رحمه الله قصة عجيبة قال رجل قال لله عز وجل عملي كثير أدخلني الجنة بعملي أدخلني الجنة بشنو؟ بعملي فأدخله الله الجنة بعمله لكن بعد سبعين عاما جاءته الملائكة وقالت له أخرج قال لما؟ قالوا انتهى عملك قعدت قدر عملك يخوان فعلا ما في زي بخش الجنة بعمله. لأنه عملك بدخلك الجنة لكن مبقى عينك المسافة دي كلها إيه تحت في الجنة إلى شنو إلى ما شاء الله مجانا يعني ولا كيف والله مجانا بفضل من الله الحبة دي ما عندك قال فقلب أمره رسول بي قال سبعين سنة قاعدوا الجنة بي الموضوع شنو فقلب أمره أي شيء كان في الدنيا اوثق في نفسه قال يا ربي أكتر حاجة أنا كنت بثق فيها في, في الدنيا شنو دار اكلم بيها ربنا فلم يجد شيئا أوثق في نفسه من دعاء الله والرغبة إليه فأقبل في دعائه يقول رب سمعتك وأنا في الدنيا وأنت تقيد العثرات فأقل اليوم عثرتي فترك في الجنة هذه اوردها الإمام ابن أحمد ونقلها ابن القيم للتدليل على أن حظ العبودية يندرج في حق الروبية هذا معناه وإلا فاللفظ كما قال ابن القيم مزعج ومقلق قال يعرف به نهايات الخبر في بدايات العيان وهذا خلاصته إدراك عين البصيرة لصحة الأخبار يعرف به نهايات الخبر في بدايات العيان إذا أخبر عن الله أخبار بجنته وناره ونعيمه والرسل نقلت إليه ذلك فإنه بقلبه وبصيرته يدرك ذلك الخبر كأنه شنو؟ كأنه شنو؟ كأنه عيان وأخيرا قال ويطوي خسه التكاليف غضب ابن القيم غضبا شديدا قال شنو قال ليت الشيخ عبر عن هذا عن هذه اللغبة بغيرها فوالله إنها الأقبح من شوكة في عين كلامه ده اقبح من شنو شوكة يا أخواننا العين دك الشوكه الشوكة في العين كيف والله تكونك بأحد صوتك قال ومتى كانت التكاليف التي أمر الله بها عباده خسيسة لكن قال أما وإنه لو قال يطوي ثقل التكاليف ويخفف أعباءها قال ده كان ده شنو ابن القيم لكن وجه كلامه قال لعل الهروي يقصد أن العمل الصالح إذا عملته لله ثم نسبته إلى نفسك كان خسيسا وإذا نسبته إلى ردك كان شريفا بالله فهم ولا فهم أدب ولا ما أدب ننتهي بذلك من منزلة الصفاء من مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وإلى أن ألتقي بكم في منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين أستوجعكم الله الذي لا تضيع ودايعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته